إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسِدِ الْحَرَامِ فِيهِ وَالْبَادِ ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب اليم واذو انا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطار الصائمين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوا كرجال وعلى كل ضامر يأتين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.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 فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ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 وسمّا ثم محلها إلى البيت العتيق.